وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَأْخِعُ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاقٍ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لَنَدْعُو لن مِنْ دُونِهِ إلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِلَى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة اللو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا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 وَتَرَشَّمَ سَإِذَا طَلَعَ تَزَوَّرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مِن هو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقظوا وهم رقون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 فبعثوا أحدكم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أَنَّ وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم البنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 لا يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء وَلَا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إلا أيشان الله واذكر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى وَقُلْ عَسَى إِن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقَرَبٍ من هَذَا رَشَدٌ ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه هي احدى واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 1. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 2. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من تبع هواه وكان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من تحتهم الأنهار يحلون فيها. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضرا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنات مرتفاقاً وضرب لهم مثلاً الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل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 že říká, že je mělí, a křížděl, že jí křížděl, a křížděl, kterým, a křížděl, لكن والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 ك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إِلَّا إبليس كان مِنَ الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذنه وذريته أولياء من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 ويوم يقولن أدو شركا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مباق ورأ المجرمون صرف، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً، وما منع الناس أيّ.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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر Řekl Rabiáty رَبِّهِ فَأَعْرَضَ Rabiáty Rabbí, řekl Rabiáty Rabbí,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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَينِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَقَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأ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 قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن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 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي اغلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا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 فطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبوء يضيفهما فوجد فيها جدار فوجد فيها جدارا يريد أي ينقض فأقام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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا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 comfortably الْجِدَارُ فَكَانَ snifflení pělth 116 Ses bylinh VII�� 1941 Unterc log problemi zachstepizablerzyť hášné w 75 při hraních a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 قل سأتلو عليكم منه ذكرات إن مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 ولا امما من ولا مفسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وامما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن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 الذين طن لسعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقاء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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا Kul lvo kanala da nedáda lý kobud sistým rrowý, lennfid clít sa organizationalým rá Brotherou. Informála zá Lake, člove Kul lvo ما إلهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا